وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِمْ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وحاق بهم وحاق بهم سَنَذُرُّ دَعَانَاتٍ إِذَا خَوْلَنَا فَإِذَا الْمَسَارِ إِنَّ سَنَذُرُّ دَعَانَاتٍ فَإِذَا خَوْلَنَا ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَا قال إنما أوتيته على علم هم إذا قولناه نعمة بَل هي فتنة ولاكن اتراهم لا يعلمون بل هي فتنة ولاكن اتراهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما يُؤْمِنُ أَنَّ أَسْمَاعَهُم مَّكْتُومٌ يَسْمَعُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا أَخْصَابَهُم سيئات, سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا والذين ظلموا منها أباك سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم وانيب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 والتَّبِعُ أَحْتَنَمَااءُذِلَ إِلَكُم مِ الرََّبِّكُمْ مِ قَبْلِ والتَّرِعُ أَحتَنَمَا مِمْ قَلِأَنِيأتَكُم الععَذاابُ بَغْْتَكَ وَأَنتُملك شعرُون م قَلِأَِيأثَكُ العذاابُ لا تَشعرون ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ان تقول نفسي يا حسرة على ما كنت لمن الساخرين